ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا في قلوب الذين اتبعوه رهبة ورهمه ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ذكر غضب الله كما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون